الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فسبق معنا الدرس الماضي الحديث عما يتعلق بالفقه وتعلقه بالعلم وان الفقه اخص من العلم كما قال الماتر رحمه الله تعالى ثم ذكرنا بعد ذلك في مقابلة العلم الجهل وقلنا انه ينقسم الى قسمين جهل مركب وجهل بسيط وان تعريف الماتر رحمه الله نعم يلحق بالجهل, يلحق بالجهل المركب يلحق بالجهل المركب ثم قال بعد ذلك والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال قال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق ولن هذه خمس حوادث ثم قال او التواتر ثم قال او التواتر وكان الامر عنده كان العلم الضروري قسمان كان العلم الضروري عند الماتر رحمه الله قسمان أو القسم الاول المستفاد بالحواس فقط والثاني التواتر ولذلك اتى بكلمه اتى بكلمه او ليفرق بين الحواس الخمس ويفرق بينه بين بين هنا قوله العلم الضروري أراد بالعلم هنا العلم الحادث العلم الحادث المتجدد نعم لأن العلم ينقسم إلى قسمين علم قديم أو أذلي وعلم حادث يعني في هذا الدرس يحتاج أن تنتبه قليلا ربما يكون جملة من الكلام من العبارات المنطقية من هذه المقدمة فيما يتعلق بالعلم والحواس أو النظر هذه سيكون فيها اشارات منطقية فنتابعه لهذا جيد العلم إما أن يكون حادثا قديما أزليا أو يكون علما حادثا فأما العلم القديم الأزلي فهو علم الله عز وجل فهو علم الله عز وجل ولذلك لا يقال في علم الله إنه ضروري ولا مكتسل لا يقال إنه ضروري ولا بل فلإن العلم صفة من صفات الله عز وجل ملازمة له وليست حادثة وكل صفات الله عز وجل نعم صفات أذلية ليست حادثة وهم يعبرون هنا بالعلم القديم وهذا تعبير كلامي هذا تعبير كلامي وجرد هذه الكلمة في قرون متأخرة حينما تداولها أهل الكلام فاضطر أهل السنة إلى أن يشيروا إلى لفظ القديم وإنما يريدون بالقديم الازلي وإلا فعالت أن يعبرون بكلمة الازل يعبرون بكلمة وهو ما لم يكن مسبوق بشيء وأما القديم نعم فإنه ما كان مسبوقا ما كان مسبوقا بشيء وهذا الشيء قد يكون وجودا وقد يكون عدما نعم قد يكون وجودا وقد يكون عدما حتى عاد كالعرجون القديم وذلك يقال مثلا بتعبير أوضح العلم ينقسم الى القسمين علم أزلي نعم وعلم حادث فالعلم الازلي هو علم الله عز وجل هو علم الله فلذلك لا يقسم في حقه لا يقال علم اكتسابي او نظري ولا يقال علم ضروري ولا يقال علم ضروري إذن نحن الان نخوض في القسم الثاني من اقسام العلم وهو العلم الحادث وهو العلم الحادث الذي كان بعد ان لم بعد ان لم يكن فكل شخص منا وكل فرد في هذا الوجود إذا علم شيء فإنما حدث هذا العلم بعد ان لم يكن بعد ان لم يكن موجودا نعم فنحن مثلا في هذا الدرس ما نعرف الحواس الخمس أو ما يتعلق مثلا بالحواس الخمس على ما ذكر الماد ثم عرفنا ذلك بعد الدرس فهذا دليل ان العلم حادث ومتجدد دليل على أن العلم حادث ومتجزد. وهذا الذي أراده الماتن رحمه الله تعالى بالعلم ما هو العلم الحاد وبدأ هنا بتعريف العلم الضروري قدمه على العلم النظري لأن العلم النظري متوقف عليه لأن العلم النظري متوقف على العلم الضروري يعني على تعريفه لذلك قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال أراد أن يبين العلم الضروري الذي لم يستدل عليه بادله وإن ما يعلمه الانسان ضروره ثم تكلم بعد ذلك عن العلم النظري فكان التقديم والتأخير بين العلمين هنا لأن الاخر متوقف لان الاخر متوقف على الأول